فلا تطع المكذبين والدولو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين ام ما زم شاء بنميم من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 سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ إِنَّ بَلُونَهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إذْ أَقْسَمُوا لَا يَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَافَ من ربك وهو النائمون فأصبحت كالصريب فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين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 لظالون بل نحن محرون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين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 قاشعة أبصرهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السرود وهم سالمون، فذمي ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.